رب الوجود يا إله الكون حبك يا يسوع أنا لي مديون رب الوجود يا إله الكون حبك يا يسوع أنا لي مديون And an XCD, and نداء إلى الشاب المسيحي اللي استندر اللي بيكتب آيات على فيسبوك ورنته ترنيمة اللي لازق سمكة على شنطة العربية اللي راشق في الكنيسة وما بيفوتش مؤتمرات العجمي أو بوتلات المسيحي الموازم الزوق كل ده جميل بس في قرار ولازم يتاخد خد قرار بأن كل الحاجات دي تبقى نتيجة علاقتك بيه مش طريقة وصولك لي